وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد كنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى والتيسير قد أقضنا طفلا مهما حول المسؤول الشرحي لحب الله عنه في المنظور الشرعي وذكرنا ما تلتل من النصوص والآطار التي جاهت عن سلفنا الصالح حتى أن الإمام الزهبي رحمه الله حينما ذكر في أسفية ذكر محاذ النبي عليه الصلاة والسلام والمراضي أي ممن يحبه يالله قال كان يحبه النساء وكان يحبه الحلم وذكر الشأن قال وكان يحبه حب الوطن أو كان يحبه الوطن يعني هذه النقطة عندما يحب ذاها في ويطرد ويذكر هذا في محاذ النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الشيء يدل على أن الأمر مضروط في كتب أيمة الإسلام ماروط في بطون كتب أيمة الإسلام وإنما الإشكال في أنه قد مرت مرحلة على المسلمين أنا أسميها بمرحلة التغريب غربت حلوم غربت كهود غربت مراجع عن أبناء المسلمين وأوضت بمراجعه المطلوب والمناهج هي التي اثاقت الى المسلمين وجعلت غير المسلم يثق بالنبي غير المسلم يثق ابو النبي اما في هذا الفن في علم الله تبارك وتعالى كما جاء البيان والصوريه دوائر نظريه والعداله في الشريعه الاسلاميه <تصفيق> فقبل ان اتكلم عن هذه الضوابط لازم ان يقف المسلم يعني بدا هذا على كل الحقوق اي الحقوق كل الذئاب حقا فحين تخلط فانين ويصل المسلم الى درجه لا يفرق بين الحق والباطل فتراه يضرب حقا مضي عندي واجب وهو حقا ولكنه في قضبي طبيعي الواجبي سبب جهل او عدم فهم المصطلحات او تداخل المفاهيم بعضها ببعض الحق كما لا تعرفه هو في ذاته باطل العلم أحيانا بعد يكون بالضبط أو بالضعاء تتبينوا الأشياء فإذا قال الإسلام إلى أحد منه ما هو الحق قال هو الخلاف الباطل ويصبر بعض العلماء كالفيروس أباري صاحب قارنة المحيط يقول الحق هو يلمس أكبر الله تعالى إذن هو إثم الحسن والله ان اسماء القسم الحق اسم من اسماء الله تعالى ثم يقول هذا الاسم يطلق على الوطان فالوطن الحق ويطلق على العدل فالعدل حق ويطلق على الاسلام فالاسلام حق ويطلق على المال عند العرب على ويطلق على الوجود الثابت كل ما هو موجود ثابت يقال عنه الحق لهذا يطلق انتم تقولون الحق وفي الذبر الذي لا تغييرا ويطلق على الذات وكذلك يطلق على الوجود كما جاء عن فاطمه الموجود خالص ويطلق على الحدث اذن من هذه التعاريف ناطق الى ان الحق يعني هو اسم حدث يجمع تحتهم القضائف والمكاليف وهذه القضائف والمكاليف هي ثابتة لا يسوغ انكارها ولهذا يقول المناوئ الحق لغه الثابت الذي لا يسوب انكار يعني ما يمكن ان ننزل غير الموت ما يمكن ان يوجد نبات الجنه حق والنار حق والنبيون حق والموت حق وعذاب حق غير عن حق إذن الحق لغة الأشياء الثافر في ذلك لا يأتيه إنكاره هذه مقدمة لا يجب أن يتفهم أبطاعة الوقت فرق بين المحاربة التي لها مقدمات ولها فصول ولها أبواب وفرق بين المرافرة التي تتم في المجال في العلم التي لا تحتاج الى مقدمات وتعريف ولا الى قصر ابواب اذا لو سقطت مع افتراض وجود ما هو الحال تقولون بكل سهوله هو الشيء الثابت الذي لا يثغ في القواعد بهذا حتى لا نقع في التضاد حتى لا نقع في التضاد أو حتى لا نقع في إنكار الثوابث فلا بد أن نقف أبناء الأمة على الشيء هذا على الحق هذا حتى لا يصل إلى صورة الإنكار لأن كثير من الناس ينشرون شيئا ثابتا وهو الحق وهم لا يتعون أنه الحق حتى على المستوى التشريع المستوى التقديم الذي يقلل او على نغمه التجوال كذلك الحادث الذي يشجع بمعنى يقلل اذا فعل لا في الحق الثابت الذي لا يسوغ انكاره قد يكتبي شيء في الحال دون ان يشعر واما من حيث الاصطلاح ف للحقي معنيات اساسيات في حق المعاليات التعديلات النظام الاول وهو مجموعه القواعد والنصوص التشريعيه التي تنظم على سبيل الاجب على القضاء من حيث الاختصاص والطبقات انا اقول هذا حتى نرفع بمستوى المعرفه حتى يدرك الناس ان اهل الحديث اهل السنه والجماعه كما انهم على درايه في فقه الصراحه والذواب والسنن على درايه بقضايا كبرى لا تستغني عنها الامه ان بعضهم يتوهم ان طالب العلم يعني اذا جاءت حلقه المحاضره لا يخرج عن الوضوء مع ان مع ان ان الوضوء حق لا سوى انكار وان الصلاه لا تقبل وضوء ولا يقبل القرب الى العباده من انكر الوضوء مثلا او ادعى انه كما يدعي بعض الناس لان عندنا ومن هذه التعاليم انسان اقل في ان الحوار يتكلم فقط ولا يمكن ان نناقش في الحق الثالث لان اذا نكرته هذا صعب العقل او لذا بنجه ان نجادل ان يك بنجه او ان يضع في عقله وهو يتو هو يمكن هذا شيء ثابت معلوم من الدين بالضروره او ان هو من التنقولات او المعقولات او التخوتات وإذا كان بعدم الجدل بين المعلوماتي والمعلوماتي والمحسوسات فطرحوا اغلب ما عليهم الموضوع ده هذا ما يحتاج الى نقيب اذا عندنا الحق بمعنى ما مجموعه القواعد والنصوص التشريعيه التي تنظم على سبيل المثال الجزاء على الافراد من حيث الاشخاص والاموال الطلب يقول مفهوم الحق يراقب مفهوم الحكم عند الفصوليين الفصوليون المطلع عندما في الفولى الحكم الشرعي يعرّفونه انه مجموعه من النصوص التشريعيه التي منها كل قبضه احكام تقديريه وهو كذلك على دغة علماء القانون أو كما يسمى بالفقهاء القانون ففي اصلاح علماء القانون كذلك هي مزموعة من القوائل المطلوب وهذه الخصوص تشريحية ما هي تشريحية؟ التشريح المراد منه الإحيان وكذلك جعلناك على جريعتنا ام الشريعه يقول علماء الشريعه او الشرعه هي موطن الماء هي موطن الماء وكانما الشريعه هي الماء الذي به تحيا النقول وجعلنا من الماء كل شيء حي فاذا هذه من قواعد النظوف التشريعيه المربعه الاحياءيه ان ذلك مرتبط على سبيل الالتزام وليس الاختيار علاقات من حيث انفاق الاموال طيب وعندنا لهذا اقول الحقوق المدنيه اي معنى الحقوق المدنيه اي حق مدني مرتبط بالقواعد المنظمه المدنيه ملزم او نقول القامله النجميه شنو هي القامله النجميه هنا نصوص تشريعيه تنظم على سغطة، على صيغه الانذار وهذا القانون ينظم اما الارقام او الاموال رقم المبالغ المرتبطه من وثائق عامه عندنا في التعليق الثاني ان الحق بماذا؟ والمكان الطرق والمكانة المشروعة ويرغب العلماء الى امامنا ان رحم الله بما الطلب الذي يجب لاحد على أحد. هذا هذا الحق وطلب يجب لاحد على احد ونمثل لذلك ورد الله وفي كل أبوة جثة للمقصوب من شيء حقه استردامني أن يستردد حق لو حق بمعنى قارب طلب. طلب من أحد لأحد على صغة كي جاءت للمقصوب من حقه استردامني عين ماله لو كان قائماً قيمته لو فعل غائبا. هذا حق وليس حق. حق. ونتكلم على هذا. لأن كثيراً ما يقع بإطاربة العلم في جارة والكخلاف وكله يجعل أنه محق. يسموه اتحار. جاء رجلان لأن القسمية اتحار اعنى. مفلح المسلم. أي يجعل كل منهما اذا قيمه رفض قضيه ايدنان يدعي انه اخذ منه حق والدائع يدعي ذلك اذا لما نقول بمعنى إنه الأحد ان على انه الموضوع الذي ياتي لاحد الحق لا احد يثبت ان الانسان اذا رتب منه شيء اخذ منه شيء له حق استرداد بان كان قائما ولو ولو حق القيمه بان كان هالك لو غائبا نقول المشتري حط قدمه باليسر لمن حق البيعان بالخيار بابا يتفرع ولا اذا تفرع له ثوابات حسيه او معنويه حسيه كما كان في عبد الله بن عمر ان اذا باع واشترى من احد فاقر ما خلف للوراء خطوتين قال هذا علمه الفراق المدعي لازم تكون بها لكن اذا افترا لاثبوت الحق اذا جاء المتول هنا بعر عين الغبط عين الجهاد يعني يغبط اذا سرى به ذات شيء قيمته على المعروف عند الناس قد بمعنى فاشدره بخمسين الزنار فلما عاد إضافك هذه إلى بيته سأله نعم كم اشترك هذا الشيء؟ قد خمسين الزنار يقول له يا خبت يا مجنوب شبه لك يا خبتين الزنار يا الله يا الله عن الزنار هذا لك الآن يثبت الحق ولا ما يثبت يثبت حق الغبن أنه ماذا غبن لو حصل اي اشترا في العقار فيه عيب لو حصل اما ان يتنازل صاحب البلع عن قيمه العيب واما ان يفتقد البيع اذا فنقول ان الحق هو الذي يتولى انسان القاضي وليه العقد ويمكن أن نعافف الحق بمعنى العالم الحق بالمعنى العبادة يقال الحق هو اقتصاد يقر به الشرع سلطة ثلثة تكليف هذا الحق الحق هو اقتصاد يقر به الشرع سلطة ثلثة تكليف و و هل هي الحقوق التي يستحقها المسلم أو الملاغم أو يستحقها الإنسان؟ أحيانا هناك حق بين المخلوق والمخلوق هنا حق هناك حق استحقاقي من الله هذا الحق الذي من الله سبحانه وتعالى هل يتقل في الإنسان أو يتقل في التفضل والإنسان؟ ووقت الثالث أي أن الله جل وعلا تنى علينا بحقوق خضرا منه وامتناه كما قال الله جل وعلا وكان حاقا علينا نقر المؤمنين أي يقول ابن كافير رحمه الله أي حاق أوجبه على نفسه الكريمة تكره من رضا فضله وليس اذا كما قلنا مختصا اه حنا دخلنا في مثال اخرى اذا الحقوق التي بين المخلوق والمخلوق هو لا حقوق بين المخلوق والقارئ لله وحده و هنا ما كاينش عند المسلمين عموما وعند الجزائريين خصوصا اذا حدث له شيء او فتر وجه يبدا يضارب بحق على شده الاذى من الرب تبارك على الارض على على الارض يا ربي شادتك يا ربي قوله هذا مجد كله هنا ويرى كانه كانه منع عضو وكان حقا على الله ان يطيعه من ذباب فخطأ يعطيه المثمون فصراهم يسأل عبارة العلم يا رفعنا ويمكن طعيته إلى السماء ويبدأ يشكوه وكأنه يعاتب ربه جل وعلا بأنهما منحه الحق الذي يستحقه وكلام شيخ ابن كذير رحمه الله أبو ابن البداء ابن كذير أسني مشغي وعلا أي حق أوجبه الله على من على نفسه لم يجيبه علي من أحد فهو الذي توجب على, على سورة على سورة التكرب والتفضل فإن الله انتلافك حقا أي نظرك هكرمك وغضل وإذا لن ننفرك سلاك ولن نقول أنه منعك حقا ستطهده هو من الله وإن الله أعلى وإن تشكر الله له الله وهذا الذي يفعله أنت دونها علم إذا معرفة الحقوق أمر ضروري الله في في من الله تعالى في الآية في صورة الألعاب يقول كتب ربكم على نفسه الرأم ما معنى هذا؟ حيث أن الله جده على توجب ذلك بخبره الصادق ووعده الحق توجب ذلك الرأم على نفسه بخبره الصادق ووعده الحق وهذا كذلك من أي الأدوار من انواع الامتحان والابتلاء من كثير رحمه الله جل وعلا اوجبها هي رحمه على نفسه الكريمه تفضلا منه وامتحانا وابتلاء شيخ الاسلام رحمه الله يتكلم عن ان المسلم ينال حق الجزاء في الدنيا والاخره ان يجازيه الله جل وعلا في الدنيا او يجادل يوم القيامة في الجنة أو بالنعيم هو استحق هذا هذا شيء يستحقه يقول كو من يستحق الجزاء هو استحقاق من عام وصبر وليس هو استحقاق مقابلة منه. كما يستحق البطلق على البطلق هذه نقطة افهمها جيدا هذه نقطة افهمها جيدا إذن الاتحقاق الذي بين المخلوك والمخلوك والاتحقاق مغف مقابلة ومعاورة والاتحقاق الذي بين الخارق والمخلوق هو الاتحقاق من عامل والضبط من باب تعامل والضبط وليس بالقبيل المقابلة والمعاورة ويذكر أن نقيم رحمه الله قولا وقد اقر ربنا عن نفسي انه كتب على نفسي واحاط على نفسي قال تعالى وكان حقا علينا نظم المؤمنين واذا جاء واذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلاما عليكم كتب ربكم على نفسي الرحمه وقول جاد وعد الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه قادمين في سبيله فياكلون ويشربون ووعدا عليه حقا في التوراه والانجيل كذلك جاء في السنه حديث معاذ اتدري ما حق الله على عباده وفيه اتدري ما حق العباده على الله هذه حقوق ف حق الله على عباده ما هو هي العباده بحقه العباد على الله الجزاء بما يقابل العباد على صوره ما على صوره الفضل والانثناء وليس على صوره المقابله والعوض فغير هذا حتى يعني اا تتجدد القوانين هذا القدر الذي هو مطالب بالحق والله جل وعلا كتب على النفس حقوقا تجاه المخلوق إحقاا وتقدلا لا يمكن رفض المخلوق ببعض المظاهر ولهذا نقول مظاهر التكريم الإلهي للإنسان لأننا نقول الحرية أو العدارة هي أوصى قائمة بذاتها من غير امتساب لا تعريف كراسيكية أو تعريف حادثة أو عدف علماء غربيون كفر ولا نريد أن نقول فيما قال الظهولة ولكن نريد أن نتتطور إذن هذا المخلوط هذا الإرساد الذي يطالب بالحق ولا أحق يحتاج إلى أن يصل إلى منزل ما ولهذا تعالى رب جل وعلا بعباده فهو رب العالمين فاكرم من مظاهر التكريم ان الله جل وعلا خلق هذا الانسان في احسن تقويم خلق الله جل وعلا الانسان في احسن تقويم يقول جل وعلا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم قال عبد الله بن عباس في اعدل خلق ويقول ابن كثير رحمه الله انه تعالى خلق الانسان في احسن صوره وشكل منضبط القامه طويل الاعضاء هذا التكريم الالهي للعبد بالله وعلاه فبداوا بالغره تطور هذا الظرف لهذا نقول لا نقوت الانسان لا يعلم من منظر طالما اسلام لان من من عوالم التكريم ان الله عدل على خلق الانسان في احسن تقويم اي في احسن صوره ف ضروب الصوره على الفسن والجمال هذا ما ثبت عليه اهل أي أن يسعى الإنسان إلى أن يبرز صورته على الوجهة الحسنة هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا ضاره أحد كان ينظر في الماء وينطاشر الله ظله على أمره بأن يأخذ ذيناتا عند كل مسجد جاءت نصوص بملابس خاصة بالعيد جاءت نصوص بأن صلى الله عليه وسلم كان يستخدم في جمعه في دبي هذا يدل على ان مما عند هذا الشريعه تعتمد باكرام هذه الفته هذا سميت في تكريم الظالم او البدل الاكرام الثاني ان الله جد على ذلك فقبر روح هذا من تمام الاكرام ف الله عز وجل ثم تواه ولا بقيت فيه من روحي كما قال الله جل وعلا فاذا تويت فإذا تويته ولقت فيه من روحي فقع له تابيدي طيب قال ونفقت فيه من روحي لي أي اين نوع الاكرام كانه قضاطه حق اليه اكرام وتشريفا هي عين قائمه وليست صفه كما يقول المعتزله والخراميه الروح عين قائمه وليست صفه تحتاج الى ذات فهي مقلوقه وهي مقلوقه في البلاء العلوي والانسان مقلوب في البلاء او او البدد بالبلاء السفلي ونه تجمع بين مالين او بين بابين فلقد ننظر الى الانسان باعتبار المقابيل المديون القال ديونها قرض نظره الذي يذهب ديون المقابل الارضي فقط وهذا نظره الانسان نظره الاسلام الى الانسان اشمل واوسع من نظرة المفكرين الى الانسان هم اعتنوا باكله وشربه وتغريةه لذا يقول ان فوق الانسان تلقى بالاكل والشرب والنوب على الاشياء وهذه تخطر جزءا من الانسان ليس الانسان كله لكن لم يعتنوا بروحي لي اي بتغرية الروح وللروحي حق كما ان البدن حق اللي بتنفق ان لبدنك عليك حقا طيب البدن هو حق وكذلك إن للروحي على الأكد ماذا إنك حق لماذا أهمل بعض الناس الجانب الروحي لأن العلماء يقولون العالم الدنيوي الأحكام للماذيات والان بالبرزخ وما بعده احكامه روحيه كما يقول هذا الشيخ الاسلام من طيب كتاب الروح الان اذا سرق الانسان او باع نفسا لازم بين ضرر ويقول عقل روحي ينتقل ولا يمكن ان تتطور الروح لا يمكن ان تتطور بدل الروح في حيث انفطار لذا لو أنك وقت قلت بها أقول للروح يا سلفيون ما هي عبارة في البدن؟ كيف تقولون؟ عبارة واحدة يقولوا هالسلف الروح في البدن كالمائي في الشباب قلنا القيم رحمه الله الروح في البدن كالمائي في الشباب أي عضو إن حبث عنه الماء ماتا؟ ماتا؟ مات. وأي عضو؟ تقال ان الروح هذا ان اذا كان لعمل الشروط ما انها بتروح الروح طلقت الروح تعول الروح بالبدن كالمي بالشجر كيما بنقيه واي عضو يموت تقول مات مات عضو من اعضائه شو هذا تقلصت روحه لان الروح تتمدد الى صورة لا ينفيد الأرض البشر لأذلك كما يقول عبدالله من العباد إذا نام الإنسان خرجت روحه ومساً فيه فتأزي الأرض وتسجد ثم تعمل هذا الانتدار الذي لا, يم... الذي لا, لا يموت إلى الإفصال لأن الإنسان القتل لا يحق لأن تعمل يموت الإنسان ولهذا هذا الانتدار الذي هو الانتصال الجديد سماه الله رضي الله وعلا موتك هو الذي يجلب البابه والذي يتوكل انفس حين لا ال والذي طيب هذه اي ايه ثانيه هو الذي يتوكل انفس حينها حين, حين موت طيب انتبهوا ذكر العلماء ان هذا الموت الجسدي هذا لان الروح من النفس يا ده انا كنت عاود كما قلنا ده في حديث صحيح ال الارواح الان الارواح جنود مجنده ما تعرف منها اختلفت وما ت وما وما تناكر منها اختلفت طيب انا التعارض ايه ده يرجع احيانا تمشي في مكان في رحت ما هو مكان؟ أذهب إلى الجزائر العاطمة، أذهب إلى المنطقة تقول، هذا المكان أنا أمشيت فيه هذا أرى؟ هذه الصورة أنا أرى؟ هذه الصورة أنا أرى؟ إن تبقى السنة بلد أخر سيارة، أخر دراج يعني كأن هذا أرى؟ أو هذا الإنساء أنا أرى؟ هذا يحضر عنها العلماء بما يحدث من الأرواح المنام ساعة فتح على حجرة أرى؟ ونتعرف اكثر على تقييم الارقام هذه هذه هذه هي نظره ان سن او ان الحديث للماده والبدن حتى نخرج اذا من معالم التكريم ان الله نافق الانسان ماده روح و وارفق روحه اليه من روحه اضاعه الفكر وتشريفه واذا تطبق الى موضوع طيب من انواع من انواع التكريم كل انسان ان بعض الناس لا يستحق الاحترام والذي لا يعلم ان هذا الانسان احتاج الى تكريم وعنده قرار وعنده عزه يدفع حقوقه لان لان لما نقول الحريه والعداله هذه فمر عن مغزى هذا الكتاب هل هو ما تحتاج حزيني وهذا لم تحتاج إذا أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود لآدم ولا تكريم ولا تكريم وإذ قلنا للملائكة السجود لآدم فتجدوا إلا إبليس أبوا استخبار وفان من الكافرين يقول ابن القيس ابن كافير رحمه الله وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لهذا سنى بها على ذريته حيث أكبر أنه تعالى قمر الملائكة بالسجود لآلتها هذه لما يجي وعدهين أعقاب المصر قد كنت أكتب هني والله جل وعلا أسجد الملائكة لأزم وأنا من ذرية أزم لأن هذه الحقوق الثابتة لا تصدق إلا بحق تغيب ولا من هوى ولا بالتعاطي ولا بالانجيريه ولا بالطبليات الحق في الحياه في خطه قصص تعمل لك والا ما ستقامت الحياه ولا في انقطاعي حياه لا يكون لها الحق نقول أعطيكم أن تنظروا في تغرمنا ويجب أن تكون اليوم محاضرة عبارة عن 10 إواقع حتى الحق في بعض المناطب في الدولة يختب يختب إذا شارك فالرجل هو في الفتل في بعض الناس شاركوا في بعض الفتل والدولة لحاجة المخدمة حرصتها ومعنا الآن ابن طالبي بن حفوق طيب الدنيب هو الثالث لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وجاء قوم ومنع الزكالة أهل الفتن واختلف أبو بكر مع صحابة في قتاله ومنعهم القتاله حتى هذا الله برد بكر لا قتاله فلما خابت هلاهما عدا منهم من عاد وقتل منهم من قتل من النبينا عادوا عمر في خلافة جلبة قطار عمر لأنه لديه كثير من هذا مش هل يزيدا صح المسلم نبي قال حصولي كل من قال نا الهي روما لديه كثير من موجود من مجرد النبي تحت لنا الإحطار كانت الواحد يسلم يفجرون وكل من قال لا ليته هو ف قعد وقطص كل من شارك في الفتنه سجلو لما تقول لي وانا كلام في الرساله رحمه الله لما مات البصر وتولى عمر الخلافه قال لي لي من هؤلاء الذين شاركوا في فتنه مقتلا والله مو دي نصر عمر بكتابه هذا الشعب ليس العرب هذا الشعب يتعوى برؤونها يا إخوة ممكن كلامي هذا يعجب الجماعة أو يبغل الجماعة يبغل على الجماعة ما يقول هذا؟ يجب الأذن لذلك الحقوقين وليس ينحونا على كل حقوقين فالحقوق إنسان بناء في أرض عمومية إنها في أرض عمومية في ترمى ملك العالم جاءت الدولة للحقوق يدروا الله وراءت لهم الحقوق لا يمكنك الحق يقول ليس لعرق الظالمين الحق سأقول ما يقوله كيف أنه صحيح ليس لعرق الظالمين الحق لعرق الظالم أي من أكد العرق لأكوى ضرق ليس لعرق الظالمين الحق أطولك أطولك بأطولك هذا مذكب لماذا تقول هذا؟ حتى يمكن أن يكون الحق الثالث الذي لا يوجد عليه لو نأتي بتطبيق في فيها في الشرائية في هذا الباب الانسان ما يكونش طالب الحظ وهو طالب يريد ان يطوبا اطلبوا الله انا ما عارفش اللي عليه واش ندير يقول عليه تقي وعليه رمي الكلام صوته يقول لماذا لم جاهز اذا اللي من فين اول هذا صطور بشكل استفذي مش اول فجاه من وعد الحق يعني من صدق يقول يشرب يشتغل اي خدمه دياره حاجه شيء ما طب حقه مستحيل بحق حقي الدستوري يرجع الى راس هذا الحق في ملك من زمان خلافه خلافه الفاروق الحكم ف اذا هذا الحق الثابت فقط بماذا من الذي اقتضى الفكر لذلك هي النذيفه اكتسبت هذا الحق حتى وكان حق لها ان ياخذ اي منطق ان كان تمام اتحق ولكن سقط الحق ماذا يوجد مانع اذا مثلا هذا المثال حتى يبقى عندنا بمعنى الحق كذلك هذا الشيء الذي يبقى له الحق او لدى عنده حق او يضرب بحقنا قلنا ان طه اكرم اولا في خلقه فقلقه كما تعلمي تقول الامر التالي ان هناك قطيه من روحه واغاض به روح الي تكريدا وتكريما دي. ثالثا اسجد له الملائكه الملائكه وهذا كذلك امتناع عظيم من الله على ادم وعلى ذريته من فضل الله جل وعلا على الانسان ان هو عذبه الدفعه كلها العز وعندما جاءت بالاسماء كلها ثم عرضها على الملائكه فقال امن بهوني باسماء هؤلاء فتصادق قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اذا علمه ماذا ألا أسمع كلها يقول نحن نريد لوجه الشهر يقول مكافير هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شعف آدم على الملاتي كاتب مطففه من علم من علم أسمائك لشيء دونه هذا شعف كبير إذن هذا الإنسان يحتاج إلى من وقصي له الأدوى للشهر يا عبد الله وإنسان هذا مطلع أولاً ثلاث إنسان من بعض الشروق الأمور الأخرى أيه هذا وكذا أرى أن الإنسان يعني النظارة التي كرمت أشهد حظ الله الله رجو على خلق عكم في بحث التأويل حتى في طربي الأجيال يضعط المخطير في المخدرات والذي يمشي في, في, في, في الأدوية الفاتذة والذي يرى شكله أتوأ من الحيوان كم يا أخي؟ أين أنت أهدتك يا أخي؟ أين إكرام الله جل وعن لك؟ قل أنت <تصفيق> الذي أنت ذلك الله عزيزي آدم الملائكة أنت الذي خلقك التقويل يكون هذا حالك؟ هذا الإنسان الذي يمشي سويا ليس كالذي يمشي على وجهه أما يمشي على وجهه هذا أما يمشي سويا على كرة المستقر فرق من الذي يمشي سويا القاضي فرق من ينحف على بطن طيب المقام الحاضر من مقامات التكريم أن هذا الإنسان جعله الله جل وعلا خليل فاساً في الأرض هذا ملك عظيم حتى تعجبت الملائكه اتجعلوا فيها لا يثبتوا فيها ولا يثبتوا منا ونحن نسبح لك ولقد ولك طلب ولا احنا نسبح بحمدك ولا قدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون باذن قرار ربك للملائكه اني جاعل في الارض عظيمة للإنسان وأنه خليفة في الأرض أن يخرج بعضهم بعضهم وقال بعضهم كالبغة ورحمة ورحمة ورحمة خليفة الله في أرضه لإقامة الأحكام ما يجب أن يقول خليفة الله لأن لا يخرج أحد الأحكام إلا إذا رأيت في دعاء الصفر لما يغيب الانسان عن اهله يقول انسى الغريبه بالمال والاهل والولد لان فتايل ولهذا يقول الوهاب ان الانسان يخرج ان الانسان يخرج قطاع في الارض لاقامه الاحكام وتنفيذ الوقايه وهذه مهام عظيمه تدل على ان هذا الانسان قد كرمه الله جل وعلا تصدير الإنسان على كثير من التغلقات لنظر الإنسان الإنسان يقف في الدراء ويبقى لك في رجل كما قال الله جل وعطونا قد خرقنا بني آذف وحملناهم في البر والبحر ورجقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تصديرا على كثير ممن خلقنا تصديرا يقول الشوkani رحمه الله على كثير اشوه الكدير يقول الشوkani اجمل الله باللوعات من, من الاجمال الكثير ولم يبين انواع افاد ذلك ان بني اذن فضلهم سبحانه على كثير من مخلوقاته وحين يغلق الشيء ولا يقيد زل على السعه ودل على القدر وقال تفضله لذ تفضيلا يدل على عظم هذا التفضيل وانه بمكان ماكين نعم يعني لو انسان يعرفين طقطق ما يجي ان نضربه على وجهه لها النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يطفيح أحدكم الولي هذا لما يطر البشرية أن مقامات التفضيل صار تتناطر أرض فرزل هي التي تنقل هذا الإنسان من مقام الخلافة إلى مقامات حيوانية ما هو التعب اللي الثقل الانسان من, من حال الى حاله هنا في قد هذه مقامه التقدير لما الانسان يشوف بعض صور اللي بيدونيه اه رجله يضر في رجل بالكل بقولوا اوه اوه ابو شكواه كبذني 3/4 هذا أليس فيها كل مقاطئ لكرمة الإنسان بحيث يدخله من حال إلى حال وربنا جل وعلى كل هذا الإنسان يعمل على ألأ الإنسان منه يحتاج إلى تكريمه معاملة معينة وأن الحق ثابت مهلا ليأتي ما يفعه إن الحق ثابت حتى يأتي ما يفعه عقوبة تحتاج عمير وهذا بذير منفقاه والمشارع أو في العزاج الخشل المهم شيء هو الذي يرفع جزء من هذا التصميم وجزء من الحار لوجود ما يرفعه وليس عطاقاً أو جزاقاً الحق لا يرفع لأنني أقول حق سابق لا يقبل ما كيف نقول المنابلين؟ لا يقبل الإنكار ما يمكن أن ينكر هذا الحق الحسابة ذاته كيروه يقبل طيب من مظاهر التكريم تدخيل المخلوقات للإنسان الله جل وعلا تذكر لهذا الإنسان المخلوقات وتذكر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات قومية تذكرون الله الذي وعده تقرى لكم أي تقرى للإنسان على العوم وللمسلمين على القصور ما عددهم موصول لغير العقل ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يقول الأبد الرحمن مناطق السعدي وهذا شامل لأجرار السماوات الأرض بما اودعه الله فينا من الشمس والقمر والكواكب والثوابت والشيء الثابت والطيارات وانواع الحيوانات وما في الاشجار والثمرات وحبات المعادن وغير ذلك مما هو مأمع معدل بمطالب بني ادم وهذا كذلك بايد بصد في بير التكريل الله سخر القمر هذا الانسان الذي ربي سخر له لافات السماوات وما في الأرض لا يجيز للأمريكان يحترم للإنسان خرطي الذي يحترم الإنسان والإسلام الذي تطفر له ما في السماوات وما في الأرض الذي أعطى للإنسان الحبوب وقرأه هذا التكريم وهو الله ذو عالى وهو الله ذو عنه أتبع الإسلام فكرامة الإنسان ومضاه الكرامة لا يجدها من في هذا الدين ثقلتكم التذبير ما في السماوات وما في الارض جميعا منه كلمه من بين وما تدبي التشريب اضافها اليه منه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون كذلك لما اظهرنا هذه العقارب ان تلاحظوا عند هذه الفاديه هذه هذه الحقائق وهذه الحقوق التي للانسان في الاسلام لا خطائص ومميزات سميها سمي العنوان خصائص ومميزات حقوق الانسان في الاسلام ما هي حقوق الانسان في الاسلام وما هي خصائص هذه الحقوق دي منظمه العالميه لحقوق الانسان الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان طيب نقول المنصه منصه اهل الحديث لحقوق الانسان منصه اهل الحديث لبيان حقوق الانسان وكل واحد يظهر ما عنده من الحقوق هذه الحقوق لها قضاء الذي عليه اهلنا كله ان حقوق الانسان في الاسلام تنبع من العقيده الاسلاميه هذه اكبر مزيد لهذا البلد ان ان حقا يندفع من العقيده يعني حقوق الانسان في الاسلام تنبع اصاله من العقيده وتنبع من عقيده التوحيد هذا الحق هذه العقيده قائمه على الشهاده لان حين يقول الانسان ذاهب الى الله هذا هو مصدر كل حقوق الغير بما اننا نؤمن بالله وحده لا شريك له فرض الصلاه لا فيضان خلق البنيه والناس احرار لا يكفي أن القطع أن الإنسان كيف خلقه خرق والريد عاضي وليس صراحي القطع في المخلوق مالا أنه خرق حتى يكفي ما يفع العاضي إذا الحرية الحرية الإنسان يحق الثابت منذ أن يخرج من بطري أمي هذا الحق الثابت هذا مثلا من السرق قرطبه وباع عمره حرار الان وتروه بثمن بدت بدت ودره بثمن الوقت داري ما معدودات ان قربي من الزاهدين بثمن البقر قال العرب المالكي القرطبي بثمن حرار لانه يثبتنا قرطبه وما بال القفر كيفه فهو بزمن البحر أي بزمن الحرام ولو تلقيناها لأنه لا يجب أن يستطيع الحر أن الحرية حصمة في الإنسان حتى يأتي ما يفعله غير في جباب الرب كيفة صوفة الفهوق ومشابهة ذلك وليس على الصلاة إذن حقوق الإنسان في الإسلام من أين تغدت؟ من العقيدة الإسلامية والذنبثق من التوحيد القائم على شهادتي لا اله الا الله لان التوحيد هو مصدر الحقوق والواجبات ف هذه الحقوق التي تقر التوحيد ولا لافع عليك بارضوضكم ان التوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلات والسلام هو تقليص للعبث من جميع الرهط سواء لرهط محدود او الرهط المعنوي لان هذا الرهط المحدود او المعنوي هو غايه الانسان ساعته عددها بقدر قدره دائته داعث عايشه عدد دينار ساعته وعنده قبل أخرى تعافل هذا التعيذ وعنده أن أعرف فيه إجابات القطورين والفررية لا يوجد شيئا أنت نقلق ما بين أخرين لأنك أنت الآن غير في الاسترقاء التعيذ من كل جانب وتديت كبير قاعدة التفكير في الحريه وهو غرض الجهل الان انت اكثر فقط حرره حرره فقط الظلم صار بكاء هو بيتغير افضل الناس الثوره الحريه تريد ان تطور كل هذا مفهوم حق التطور الحريه هو اطلاق المؤتمر بالذات ان يتمرق في تشذولا ذات الاومام يعني لما افعل ما اريد هي سريه لما افعل ما لا اريد هي سريه هو بلا لما الانسان قال بالحقيق بان الحريه هي مسؤوليه يعني واحد من العلماء يقول قلت الحريه هي مسؤوليه ما ما زادت الحريه اي سال المسؤوليه لا الحريه منزله اعلى من الرق الحر ديترق مضاعف للذل وديت العبده نفس ديترق جناه قال ان الانسان اذا سقط الى ما قابل الحريه في سقط مع استكبير واذا نزل العبد هل تجيب, تجيب عن الزوعة والهُرْء؟ ما معنى هذا؟ إذا نظهر من هذا أن الحرية تكليف العبد يتفضل وغير من الزيزة من الشريف ما هو الشغل، هذا عابد يا حبيبي همى الهُرْء ولو يؤذل عبد الحذشيء على رأسه ذبيبته ناغد أن يتذبيب للآذى لأن الأن تكريف العدد مضاع هذا في الشريعة المرأة الحرة لا تبقى تغفق لبدنه الأمان يمكن أن تبشق الشامل قمع ولهذا قال الله ذلك أدنى أن يؤمن فلا يتنى لما تجنب تجنبه بمعنى الحرة إذن هذا اللي يمكن أن تأليه المشك والأحرام والأحرام تتشكل ذلك كانه نقوله نقوله على حقوق المرضى اذا لكن هذا تصورنا برك لو ذلك اجل ان يعرق ذلك كيف تصور اذا ماذا كيف تفهم المسؤوليه المسؤوليه التسيير وليست معلى الحريه لحفظ الطقس انا قرر في وحده تلك التاكيد اذا دعنا دعنا يا حبيبي ذات الحريه تكون جابها دي فون مثلا يودت هذا تبان و هذه الحريه من اين احطها من اي كتاب كنت قرات البارح دي بوا هذه في ذا في ذا كتابه جوج حاجه نقاب بهذه الحريه ااا لا الحريه لا تستنقي من كل كتاب تقريت بل ليس لي بحق حتى نفسه لا يحق له ان يتطرف في نفسه فهذا التكريم للبدن يبقى دائما ملكا لله هل يمكن ان يتطرف في نخله هذا شيء فيه شيء جدا بهذه المراه تذكر هي تذكر فرق في الدين هل كل شيء ليس ملكا لله مفهن لله مفهن الله. هذا يقول لما فرض المرأة المسلمة لله ولمسلم لا يحق لها أن تتصرف في كم تشاء لأن الحرية التي حافظ عندها التصرف المملوعة لهذا لا ينبع إلا بعقل شرعي نعم وللا هذا التصور لابد أن يصل إلى هذه المسلمين ليس معنى, معنى أنه حر لهذا الانتحاب من أحرمه الله لأنه في الحقيقة اقتداء على ملك الله لأن الإنسان لا يمنق بدنه الإنسان لا يمنق بدنه فمن أحرق على اسم الهبسه كما قلنا أو تحسد ثمن هذا تعدى على حق في المتعدى على الحق إخوان كيف يطارد من الحق؟ إذا كنت أنظر للذائل فإذا لم يكن نذيب أحرق روحه بعد طوله أدوي ما نابل عنه حق تبقى مصطل مصطل حتى هو طوله جزيرة من الجزء حتى هو طول الشراطون تبقى مصطلة لأنه الذي فعله حق الباطل إذن إذن إذن فالحق هذا من أين متمند؟ للزوحيط، من العقيد الإسلامي هذا منظر وحقوق الإسلام في الإسلام هي من المنح من المنح الملاحي من الحلماء، هي منحة إلهية لهذا قال الحلماء أن حقوق الإسلام في الإسلام منحة إلهية منحها الله لخلقه بدب انها منحه الهيه وهذا الفرق بيننا وبين الحقوق المكتسبة من بعد القوانين الفرق بين الحق الاسلامي والحق في الانظمه الغربيه ان الحق في الاسلام منحه الهيه منحها الله في خلقه اذا لا واحد يمن على واحد ولكن لما تكون الحقوق بين مخلوق منها من مخلوق الى مخلوق ياتي ماذا المنة تروح البلديه تعطاي مؤتت تلاقينا هذا لا هي من حق للبلديه لان لانها وهبه من مخلوق الى مخلوق فجاءت ماذا المنة وهذا ينقل التشبيه من قصد التشبيه بذلك ان الحقوق وحقوق الانسان في الاسلام فهي منحه الهيه وفضل لواله اذا كان على عباده وتفضل فواهب الفضل والمنن جل وعلا وتذكر فحق لا يذهب للكرامه او للعزه دي او لهذه المطالب لا يجد لها اي بدها يبقى القعد ف ان ذا وكره واذا كان من مخلوق الى مخلوق ف اولا تقبها المننه وثانيا يعتريها السلم بدا شاء المخلوق كما بالوافيات رواه الصحاح طاول ان من مخلوق الى مخلوق وطلبه وهذا الاشكال لهذا نحن قبل ذلك لاحظنا بالنسبه الى اعاده الحقوق الضغتك في الشريعه الاسلاميه حتى تبقى منا من الله والمخلوق خليفه فوعليه يصرف الحقوق الالهيه نحو عبيده فليس للمخلوق على مخلوق منا بل هو تصرف الى الله بتصريف الحقوق والمخلوق الثاني مستفيد بالانتفاع بهذا الحق وليس لمخلوق على مخلوق منه وهذه الفقه شاذه بين ان يكون الحق من مخلوق الى مخلوق وهذا الحق يعتريه ما بيننا والدل فهموا لو علينا غيره طيب النقطه الثالثه حقوق الانسان في الاسلام حقوق انانيه موصوفه بالشموليه شاملا لكل انواع الحقوق وهذا يتفقد في مبادئ حقوق الاسلام اننا حقوق شامله لكل منوع الحقوق سواء كانت حقوق سياسيه او حقوق اقتصاديه او حقوق اجتماعيه أو, او حقوق ثقافيه كما ان هذه الحقوق لا عامله لكل الافراد القادمين للنظام الاسلامي دون تمييز الحق الذي يكون من الخالق الى المخلوق دون تمييز بين لون او جنس او نوع شوف اذا كان الحق من مخلوق الى مخلوق اذا جاب ابيض ثم جاب اسود يظل الحق هذا النوع ديقته الحق لما تعطوش فتنواته في امريكا نعملوا هذا اذا دل الحق هذا مفهوم نتكلم بلغه معينه تجي تكلم بلهجه ثانيه ايوا الحق يسلب اذا دل هذا الحق وهو من عرق او من جنس معين وجزماني طلب الحق وهو من جيس قاطع يعرضه أنه من جيس القاطع، ماذا عندما تتوصى بالأجنس؟ فقط جزقة الجن في الحق أما الحق الذي من الرب جل وعلا لا يحتره التمييز بين لون أو جنس أو لغان فهذا الفارق فارق, فارق شافع بهذا الأرض لما قلت تطرق الإسلام فتطرق الإنسان في الإسلام من هذا المنظر ثم هناك نقطة رابعة أن حقوق الإسلام الإنسان في الإسلام كاذفة لا تقبل الإلغاء أو سبزين أو ساطئ من خطأ في حقوق الإنسان في الإسلام أنها أولى ظنة كاملة وأنها كاملة وأنها غير قابلة في الإلغاء لماذا؟ لأنها جزء من الشريعة وجود من الدين فاذا الغي الغي الجنب الدين في اخذ الحق الذي من مخلوق الى مخلوق فينتج عقل فما تقوي العقل الفاظه مش له توقيت اوقت يطمس ضعف القهر لذلك شاتر لهذا حتى تكون المحاضره الفروق الجاليه بين حقوق انتفذ الذم وحقوق بين عند المخلوقين إذن حق حقوق إذن بالإسلام كيف هي أولا ثابتا كما قلنا شاملة كاملة ثابتا لا تقبل الإلغاء أو التفديل أو التعطيل لماذا؟ لأنها جزء من الشريعة تحتضي من الشريعة تولي هذا نحن نقول إذا أردنا أن استفتح لذلك الحكوم وأن تكلم تأرض المضاعب ما علينا إلا بالحكوم هذه الحكوم الكاملة الشاملة التي يثابت من لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ابن العيسى عليه الصلاة والسلام فهي لا تقبل الإلغاء أو التفديد أو ماذا؟ التعطيب حسناً حكوم الإنسان حكوم الإنسان في الإسلام ليس مطلعا فقفل الشنور كما هو إطلاق ليس مطلعا بل مطيدا بعدم التعارض مع المقافل إنه مطلع مهمة أن الحق حق الإنسان في الإسلام ليس مطلعا بل هو مطيدا بعدم التعارض مع المقافل الشريعة الإسلامية يا ذا الذي يؤيث جعل الناس حقوقا لا حقوقا ينمو هذا الحق الذي اعطى اليد هل يعارض وقت من مقاصد الشريعه ان كان يعارض حق لهذا الحق في الحق بالشريعه لما تحدث بالدكتور علي الحبيب فهي قال من التعارض لا تجد فيها تعارض بل من حقائق او الثقافه هي الحقوق انها مقيده بعدم التعارض لهذا ليست مطلقه بل مقروضه و و ما جرت الاهل لان الذي حقها و اتى بها والله لله وعلى حكيم عليم ف وبالتالي ما دام انها مقيده غير مطابقه لما تقى الشريعه فهي لا تأتي بالإغراء من مطارق الجماعة التي يعتبر الإنسان فارداً من أطرابها مستحذر الجماعة أو الدور المجتمع أو الدور الأمة هذا مهم يا إخوان بارك موفيكم فكما كمها من, من النقطة؟ كم؟ رشيد هنا مرشونات من الدشاء من الدولة عم؟ كيف يمكن أن يكون هناك حق أم حق كيف يمكن أن يكون هناك حق الضرم تأمين أو هناك الضرم ثم الحق كيف يمكن أن يكون هناك أربعة مصالب الحق ثانية هذا طيب هنا أختم هذا الحق إن كان محارف كثيرا أهم الشفاق التي كثلها الإسلام والإنسان أهم الشفاق وهذا ما كلنا نريد أن نرى أول حق هو حق, حق المرض في حياة لا حق حق المرض حق المرض للإنسان بل هو الحق الذي بدأ الله به سائر للحقوق وعند ودود هذا الحق تأتي الحجود وتأتي أحكام الشريعة أولا وذا فيه ضرب في مذهب الغوارج مذهب الغوارج يجعلون الإقامة الجود من حقق على حقق الحياة قال يا جماعة أولا تثبيت الناس في حياتنا أنهم عندهم حق في الحياة يعيشهم فإذا ثابت لهذا الحق فيكتب في الحق الثاني وحق الثقة هدود في طريق الشريعة أما أن تسلب من الإنسان حق الحياة تسلب لهذا الحق بين انكاره للوضوء هذا بالاقل بعض بل شيء مناقض بل هذا الحق مفصول بالشريعه المحمديه لكل انسان مفصول عن زي الافراد او على السائد ذات المشتركه او على ذات التقاليد الاثاث غير لا يستقيم بدة جماعية حتى في الحيوانات عرفنا يكون البيدو ان لا ان الفيلان قامت بين الامم امم امم ابتدت الفيلان واحشوا بيدو بدة جماعية كل من وصفه بصفة الامة لا يكون ان يباد بدة جماعية الاثاث في هذا عاقب الله نبياً لما نملة. نملة. قال قال نملة قتل نملاً فقتل نملاً هذه الأشياء قتل جمعاً فقال ألا نملاً واحداً ما الذي قتل؟ ما الذي قتل؟ و14 نملاً و20 نملاً فإن لا نفهم حاجة فإن عاجز الإنسان عن معرفة الحق فقط ولا يدبط بالتعذي بخاطئة الشريعة ذكر 41 كانوا تطور طبعا عارفكم ذكر 41 المهم 14 حقيبه هذا الاسلوب قد استعملت في بعض الانظمه وفي بعض البيئات المغاربه اذا بعثها ليس هذه ما درسنا النبي يقول ان لولا ان البلاد امه أم من الامم امرت بفتح اي ابادتهم اذا لا يوجد الإبادة إلى القتل الجامعي المحرم حتى في حقه الخلاف كيف هو في هذا الإنسان الذي إذا كان أوصافه السابقة من التكريم من المناقض العالية التي يفتحق الفشرين يفتحق الخلاف في طرف إذن أول حق ما هو حق الإنسان في الحياة هو حقه المطهول في شريعة رب العالمين على سأل الأقراء والمجتمعات فلهذا من وضعه الله جل وعلا أمر المسلمين سلطان الخليف الحاسم أو الرئيس أو الملك أو الأمير ثم في دولة أمير في دولة خليفة في دولة رقيب في دولة شريخة فمن وضعه الله جل وعلا أمر المسلمين فالاول الواجب ان يضمن الوسائل اللازمه لتامين حق الحياه من ذلك ما يقول العلماء من غذاء ودواء وامن من الخطر حق واجب الاب اذا صارت له بيت. صار له على راس البيت طب عند امرات وطولاد اول حق أن يؤمن لأولاده حق الحياة كفى بالرأي إثمن كم منه؟ أن يبنيع من يعود قودت كل الروب راعي يقول لكم مسؤول عن رعيكم الرجل راعي عن أهلك بيكي رعاية في هذا حق الحق في الحياه بكر طول بالغذاء والبيرا والامن زواج هذا الحق في الحياه هو حق فرد اجتماعي يشترك فيه من الجميع التاريخ هذا الحق ماذا ثابت ومن علم منه انه مناقض لهذا الحق أو يريد أن يستيب من الزيتري في حق بها من غير حق كيف من غير حق؟ نذكر الحديث الآفة ما نذكره؟ ونهي الإدلاس؟ زياده أخري بشأن أمر الأسباك للناس حتى يشهد أن يدعي إلى الوقت ورقام دولار وجه زكاه وثمره ببذل ان لا الا, إلا بحقها ما في حق الا بحقنا يعني هذا الحق ان تحقق حق الحياه او الحياه المعطومه الا الذي حق الاعر يقول وهذا الحق الأعظم هو الشيء الثابس الذي لا يتغير وليس بالتأوير وليس بالشبه لهذا فذهب القوارب تجعل أول حق للإنسان سواء كان مسلمًا أو معاهدًا وليس له وليس بين يديه إلا بحقها وليس بين يديه حق لهذا من اتجه على الحق ليل حق قبل القمير ظالم ومجاهد بدا انا نتكلم بمقضور الاشياء حتى ادرك الانسان ان النصوص الشرعيه متكامله لهذا النصوص جاءت كلها في تحريف تحريف قبل الانسان قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أن تقول النفس الذي حظم الله إلا بالحق إلا إيه؟ أولا تغسر النفس الذي حظم الله إلا بالحق إلا بالحق عن أن النفس والحياة حق الحياة للعافية إلا أن يكون الحق الآخر وإلا لا يجول أن تقرأ بلد من الغصة بالشبه أو بالتأويل يقول عبد الرحمن الرحيم الثاني وهذا شامل لكل نفس الله قتلها من صغير وكبير وغفل وغفل وحفر وعذل ومسلم كافر له عهد لأن العهد مالآه مالآه مالآه الكفر مبيح ونعندي فهذا قابل أن الكفر ليس مبيحا لذاته وإنما المباحة تأتي من الفعل تأتي من المقاتل نعم يا لاب أن الكافر يباق قتله إلى قافل وليس للمجرد الكفر لأن المؤهد إذا عابد وطف الكفر باقل مجباقل فهذا كلام شيخ الإسلام خلاف الإمام الشافعي يرى أن المثول هو الكفر نقول لا المسور غريطة والكفر المسور هو, هو التغيير أن يكون الإنسان في دين وينتعي إلى دين لأنه بقلب من بدل دينه بحث تبديل وأما الدين أطالة أي أطالة كتابي أطالة يهودي أطالة نقراني وله عهد ولم يقابل المسلمين فله عهد الذمه او عهد الامان اذا له له الحق في ماذا في الحياة الحق هذا بدل الذي يقره به المسلمون مدهجر القوى كانت صور كثيره قد الدرععه متجه الى القمه ابتدت الدرائع النبوي عن حمل السلاح على المسلمين حمل السلاح من حبل على الاصطلاح خليفه لرسول تحمل فقط لماذا لان في تهديد لحق من الحقوق هذه حق له اذا هذا الحق لا يوجد ان يهدد لا هيك ان تخرج نبي النبي قال لباب المسلم فسوق وقتاله كفر لماذا لانه انتهاك لحق من الحقوق ال لكيفه مدد ايمان الله في القضاء القضاء يعني الحق الاول والتاكيد لهذا الاغلاط عندهم عندهم الصوره قاعده القضاء لا نقول القضاء ليس اعتبارا على على الحياه بل القضاء جرد لوحظابه على الحياه لان ذلك اذهب روح ماذا طلب عن الحقيه الحياه لهذا قال الله عز وجل وعليه إذن من أن تكتب عليك انقصاص بالحق ثم قال ولكم في انقصاص حياة لآكل الأنباب لأن أكون تستفون أي أن الحياة الكاملة في انقصاص من النبي انسهك الحق الأول من غير الحق فإذا انقصر منه منع أن يتعذى هذا الجانب إلى حقوق الأخرى وبذلك تكون قد سبزين من سببات سبز الزرائع أو من أن يتعدى الظرف إلى بقى الحقوق فأكاد أبن الزعان في السرد يقول جعل الله هذا القصاد حياتاً إن في الوقت ونكاناً إن في الوقت وعيضاً إن في الوقت حياتاً ونكاناً وعيضاً لها تقول حلماء أن الحدود زواجاً وجواباً الحدود زواجاً وجواباً تردر وتجدر حمد الطاعة الحدود ماذا؟ زواجاً وجواباً في القتالة حياتاً ونكاناً وعظاتاً إذن في القطاع في حيات في اقتصاق لما كان، في اقتصاق العظة لأهل السفر والأهل للأسفل حتى لا يفتم على إظهار هذا الروح أو الاعتذاء على الحياة تحريب الانتحار من أين جاءنا؟ ليه الحرام الله والانتحار؟ لأن هناك اعتذاء على أول الحق الله وهذا الحق, الحق الحياة، ماذا ما يعطاك؟ الله جدا يعني بجل إيش أنا؟ عندي فضاء إذا لعدت بيطار، فأنا لا يحبه في سنة الأولى قلت له جداً، فقط جداً، وليس لهم حق الحياة، حق منه، هي ببنين قلنا الله دل وعلا قلت له، مين حن المخلوق؟ وإذا جاء الإجزاء، وانتحرق إذا لدينا هذا الحق حق من؟ الحياة حق الحق أخذ بمصررتها من جابل، فقط أن أبتهم؟ ففي نار جهنم يقرس فيه خالطا مخلطا فيها أبدا ومن تحس سما فقر نفسه فثمه في يدي يتحساه في نار جهنم خالطا مخلطا أبدا ومن قرس نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنا في نار جهنم خالطا فيها أبدا تما فيه كل الدول بها هذا الحديث بيانات غي غيغا حريري قد وصول خارجة فيها ابدا دي بعض, بعض شمية. شمية. من بعض وكثير القنوات الفضائيه كل الشديه شديه ومذكرتي كبيره من الكباب من قتل نفسه وحارب نفسه او انتحر أنا مستفق لكابلة من الكبار وأبداً لا عقلاً ولا عقلاً يكون ماذا شهيداً إذا وجد من يصلي عليه فليحرظ الله ولو كان يطالب مجمع قبضاً والقبض الماء ولو كان يطالب في تطبيق للشريعة من حلافينها ولو كان يطالب ما يطالب فليس له أن يطالب هذا الحق بالأسهداء على الحق بأن يحرق هذا نفسه أو يتحسل ثمًا أو يرمي نفسه من أصابق 14 أو 40 أن إبريس يوحي إليهم هذه الأثاليك أو يتصور أنه ما لن يستمت إبريس أو من الجهة أو من غياب هذه المحرارات ان المؤمنين محاضرات لو اكون بها الصوره قد بالصوره ارقى وارقى وانزل بالفقه المختصين والعلماء قط الى عقول المسلمين ف تتكون عند الناس الصوره وماذا الفنيه يستطيع ان يعطي افضل شيء ما يمكن لمعالجه هذه النقطه هي ليس نو شيء اكو شيء انه مو شويه هذا عقله كيف سبعه يفعله؟ عقل شيء، الثلاث من هذه النخور يصل إلى مرحلان أنه يفعل مارا نفسه كم بقيت؟ ماذا؟ طيب لماذا الإثلاث الله عرضك الجديد؟ لأنه حق ثابت، حق, حق منذ أن تتكوّن النصر أو أن تتزاوجت نطفته مع البيض فيتكوم الجليل يثبت لهذا التقلق معه حق الحياة لماذا؟ لهذا الإجهار أو الإفقاط الحق سواطن إذا كان الإفقاط قبل ان يتشكل الولد هذه كبيره من الكباه اي قبل ان تنفق عليه الروح هذه كبيره من الكباه واذا كان بعد الصروح كنت ابيض هذه بهديه يد غره عبد اي بنحسب العبد كم بينتو قرص طب كم يد عبد الان وفي جزء 70 دقيقه قرص فينا قاضي هل الفقراء والمفتي صح لا هذهيه طالبا لا الفقراء المسنين رحمه الله لا هذهيه طالبا لولي الجنين ما عدا الام هذا ميريديا دي الاثمره تدخل في قاسم تخيل على مدى الهند هذه إياه كما سيأتي سبعين مليون يجدوها خاصة فرد مبوه وقالا ولكن إيه ثم ثم ثم لأنها يشعر تقسم على على أولياء الجانب من غير الأم ثم يقولون طيب لا تقرأ الله جل وحده ولا تكتب أولا تكتب أولا أهلنا تكتب إياكم إنا قتل ركالة ويرطاً كبيراً أكبر الخطأ أن يقتل الإنسان الجليل ولهذا فيه رامان في الضمان ما فيه رامان؟ حديث هريرة المرأتين من هذين رامت إحدهما الأخرى فقارحت جليلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها بطرة عبده أو أما ورث عبده إلى عبد الجميل أو أما جميل فهذا يقول الشيخ رسولان باستفاق الأئمة ويقول المال والإوارة الجنين غير أمه دون أمه أم لا تقرأ وارة الجنين أم الذين يأخذون هذه أجلية لتعبد أو آمى من أحسن العبيد أو لتحديث من أحسن الإفاق ويا قد تخرجها ولو اتقط الجنينها اما بضرب بطنها او بشوب دواره ففي فغت فيها في اتفاق الامر غره ورد عبدي او امل في وجود دواره فالجنين دون عمر هذا موجود الان الان نروح نتقط من ذاك لأنه في اعتزام هذا على حق الله حق الحق الحجم حق الحق لله مانح إذا الحق لله منحه على هذا الحق وقال إن الحق يبدأ في فضل أمه ومن أجد على حقه تحقق يعاقب إن لم يشارك هذا الجليل إليه وإن لم يشارك هذا الجليل إليه يقول هذا ما هو مده لما يعتز على حقه لا يظهر للأفورتيك لكن هذا الجنين لو زاد ميجي لا يرش لا يريد الجنين حتى يستهل تاريخاً إذا قرروا كشمور واسترخوا هم ماتوا بالحق ما بهم عنده ملايين يتحق أو عنده حق يتحق. لو زاد ميجي أي تستانتين مرني لجميع لا يتداول شيء لكن المر اعتقاد ثبت عليه يد النبيه او هذهيه فسنبث الحق في حياته لحق المستخدم لها هذه العقوبه لما يثبت يزيد حقومته فلو اذا كليه عليه ثبت عقد القضاء هذا مقتوب بالشريعه او مقتوب دين النبي صلى الله عليه وسلم يعني حقوق ان ذكريته ومقتطته اذا قتلت ولو زاد او فرج حق امه ولا ترث ترث امات فليس ليس له حق في تركه ابي او تركه امي شو جزء من هذا حق حق الحياه الحق الثاني حق القرار الشريعة الإسلامية أثبتت للإنسان ماغب حق الحرار حقوق فأقض للإنسان كرامته التي ورهبه إياها التي ذكرناها من ذلك نهى عن سب المسلم ونهى النبي عن التنافذ بالألقاب نهى الشريعة عن التنافذ بالألقاب على حق رب يقول وَلَا تنافذوا بالألقاب في ذلك من الوصول وعن الإيمان قل بجال الصبر إلى صلى الله عليه وسلم إلا الله تعالى ذكر له المؤمنين أن يتنافذوا بالألقاء والتنافذ بالألقاء هو دعاء المرقصة لقوم ما يكره من اسم أو صحيحة إذا ندى المسلم المسلم باسم يكره أو بصفة يكرهها فقد يكون قد نأبذه باللقاء ولاته لانه بيعتداء على حق الكرام آه. ويقول عبد الله بن ذو في باب الضرب والسوق والخط والحق والحق وبالهديه تعظيم حق في في المسلم والحكم على من سبه بغير الحق بالذم من سب مسلم بغير حق اختم عليه بسوء لأن هذا السباق يختش بها لهذا الواجب الكبير المعرفي ممنوع السبب في المؤسسات ممنوع السبب في المدارس ممنوع السبب في الأجهزة الأمن ممنوع السبب في الشركات لنفي اعتدائش الكرام إذا شهدت لي أن كلانا يسبب كلانا بما يخطش كرامته احتحق أن يعظم ولا لا، الحق وبذلك تكون خلافات والشجارات والمشاكل وكذلك الإنسان اللسان احتاج من الآخر لا يوجد القانون في الجزائر يقوم اللسان لا يوجد لابد أن يتقوم اللسان أي حتى ينظر اللسان يعطي الإنسان ماذا يقول كيف يتكلم وما هي العبارات التي تخدش والتي لا تخدش فمن ذلك الاجتهاد في الشريعه بيقين الغيظ لماذا الغيظ محرم ولا تابعه بعض الان اذا قام رجل قاديا استعمل ماذا كرامه يقول سيقول التجار الطبل وليكن بعض مضبوط في بعض من اهل البيت ما يطرب المقوله فيه ذلك لا يقال في وجه او يقال له بوجه لماذا حرمت الشريعه بمبادي ماذا ان كرامه الانسان ثابته وهو عارض وثابته وهو عارض انها لا تضط حتى في الغياب هذه القاعده بصعوبه أتدرون لما الغيبة قال الله رب العالم قال ذكرك أفاق بما يكون قال أما رأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد يستكتف وإن لم يكن فيه به فقد بهد هذا القرط برحمه الله وشي بس يقول الغيبة لشك أنها محرمة وكبيرة وكبيرة من الكابات التي تستطيع كتابه وصلنا نلغيها الآن عندنا يجب الشيء الإنسان يغتاب بالنسبة للمشاكل يدور يدور يدور وصلت على مشروع ويأتي هنا عنه يدور للمشروع يقول لهم ماذا لا يوجد حطراتك للمشروع أشياء بذلك الناس يغتاب بالنسبة ولقد ادرك ان ان ان الغيبه فيها انتهاك لكرامه اخيه وانها محرمه كبيره من الحلال كتاب السنه لما قد علم عليها ولما ما ردها الكليه كذلك هذه كرامه تثبت بتحريم الصغيه من المسلم يا ايها الذين امنوا لا يرق قوم من قوم عاتيه بين منهم ولان التوام ديزاين عدا يكون بخير نجد ان بيعه التقريه لان هي راجعه على تقر الاماره النبي لا عود في اماره اثبات للذات في الكرامه السكتت على المسلمين وكشف اعراضهم من. كذلك منع عنه لانه اعتداء على حق من الحقوق قال الله ظل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظل إِنَّا فَعَلَ ظَلِّكِ وَلَا تَتَسْتَسْتُونَ أي لا يتبع بعضكم عورة بعض ولا يبحث بعضكم عن سرعر بعض بغية إظهارها لنا إذن أن يتبع على أخير فلا يتمنى أن يرى التفاوى على صورة القمية لا يتمنى أبداً وإذا تمنى إن الله ستسير ويحفوك السس يرطح ويوطح ويضق يرطح ويوطح ويوطح إلا إذا كان شعله متعزز حلا أما الإنسان همه الوحيد والتوحيد أن يتجسل على المسلمين فهذا فيه اعتزاء على ما لعلى كرامة المسلم الذي يتابل أنه الكتاب والسنة هناك كذلك تحليم بالضرب المسلم لأن كل إنسان المسلم الضرب أخير ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا يجتنبوا كثيرا من الضرب إننا بعض الضرب إذن لا يجب ايه الجهمه والتخوض لهذا لازم اهل ولا لا اقار لو تك بدك انت زوجتك عندها كرها قال النبي ان يطرق باب اهل ليلى يتخوض في الليل قول بالك خطي اول فلهذا غير حديث ابو الاعرابي صحيح هذا هو مداوم من تبع الايمان في الناس اوقعت فيها الذي تبع غبته الناس ضيع عن اللي باب يعني الغيبه ان استجد له هو واتباع غبته الناس هو عن قلبه يريد عن اجابه فيوقع الناس بما ظن انه فيه كما يقول ان من تبع من تبع غبته في الناس اوقعهم فيها وهذا هذه نصوص على النبي عليه الصلاه والسلام نختم ب النقطه التي ذكرناها وهو الحق المطلق في الحريه كما قلنا الخلق كله عبيد لمن بالله جل وعلا وحده لا شريك له قال الشيخ الاسلام رحمه الله ان العبد يراد المراد به العبد الذي عبد الله فدلل ودب ودب وقرره بهذا بهذا الاعتبار ان بهذا الاعتبار التعقب والتذلل باعتبار ان تعقب قرط معدن لله جل وعلا اما عبد لله جل وعلا وكان من اهل الجنه واما كان من الفجار وكان من اهل يعني النهارده ما قال في فلتاس رحمه الله جل وعلا هذا ال الحريه من مراد الحريه يقول علاء الدين الله الحريه هي اعاده شو التعريف هذا اللي دقيقه يقول الحريه هي اعاده ملكه الحق هناك ملكه الحق في الانسان وانا لا اعني لا كل سر حتى في سر الذمور اذن دور النقل وهذه كراطه علميه من طلاب علميه مستقاه من مراجع عده نقول ان الحريه عاده الملكه الخاصه التي تميز الكائن الناطق غيره اذا الحريه علامه سميمه اولا وتمنحه الفرصه في التطور والافعال عن اراده وراويه هي تمنح الرجل صوفة الطبق دون إجمال أو إجراهة أو قصر خارج لا تزعي الظح نستبع كلام من الكثام ثلاثفة تأويل مع الإسلام من أحيانا بعض الموقع المفادات نجد أن يكون أفلال تعليم للغاية منذ عرض الحديثة في التعريف المحدد ان بحث الى لأ... من على النظر بكذا راجع في تحفظ الى فالت يتستنع به انث على ضرايه انه يختلف منها التحديد الحريه عاده ملكه, الملكة ملكة الخاصه هناك الملكه ملكتان ملكه خاصه وملكه عامه الملكه هي شيء الذي يفكر به الانسان نقول تقوية الملكي بالبحث العلمي أن جіє bagi the core of the Mلك أو تقوية الملكي على استنبع وعندemos ملكي قوي على استنباع جئي Андواريح welche بكت sod لهذا قيمون جولة تجربة تقوية الملكة تقوية المكا appeal تقوية هذا المسكر عن الحديث يعتبر ان تكون عنده ملكه مدرره وهذا هذا ربنا ف في المدره دي التميز او عندما يكون ما في علاقه مباشره بينه تطورات طبعه الانسان في التميز فانا ما ادراك الحريه هو هي عاده الملكه الخاصه التي تميز الكائن العاطق عن غيره بين ملي واحد وجه الحريه الضغرى تريد ان نلعب البقر عند الحريضه ها؟ والحريه في الطاقه في الابتناء ها؟ بدنا بعضه تتحدث عن حريه الاشجار في خلينا نذكر العناصر الضغط قيمه واحده لازم المسؤوليه الاولى حضرتك اتخذ عباده شكل حيوان ناقط يريد ان يكون حيوان انا ما عنده ملكه خاصه شو ما كينه هو يميزه ب معرفه الحقائق اذا الحريه هي عاده عاده الماده الماده الملكه الانتفاع ولا تميز الكائن الناطق عن غيره واحد وتملك السلطه في تصرفاته وافعاله عن اراده ووعي دون اجبار أو بكراهب أو خصر خارجين لماذا؟ لأن الإنسان فره وليس بأقل ولا أسلم قيم وإنما يختار أفعاله عن قدرة وإستطاع أفعال العباد مطلوخة والله خالقكم ما تعملون وللعبد الكفر وإستطاع مصاحب الكفر كما يقول العلماء إذن أنجعوا القدرة وإستطاع على العمل أو الامتناع لا أرد أن يعمل أو يمتلع لنضبط الخارج وذولا أن يقع أحسى تأثير قوي أجنبي فالإنسان يولد خرّا كما قلنا ويجب أن يعيش خرّا الذي ذجاها يعيش خرّا لا يقف بالإستفاد ولا يعبد إذا إله واثد خرّا الذي قطع عنه طلبنا في الجلسه ان الطلاب هذه المحاضره الثقافيه في التاريخ والتسلسل الترتيب الزمني التاريخ اذا ما هي الثريا هي هي عاده عدم ملكه الحاره ميزه التناطق عن غيره اذا تميز الانسان عن الحياة وماذا؟ أن نحو صف التصرف ودفعات عن كراثة فيه ضروية بكل في هدوث دون إجبار أو إكرار أو, أو قصر قاربين ألو تعني؟ لا تفعين على السجن تقول لنزيد لتتجنب خلاف ما يقول بعض الناس قال ابن خلدون قال علي حسن الحلبي كل الحجج لا تكون حتى حتى يستنعي بها هو كلام كلام بعضنا الطلبة انما الحجج تعرق الى ما للذري العلمي الذي تسمعه الاذن ويعقله ويعقله هذا تعارض الى حد لما ينتقل كل العلوم الشرعيه دون ان يكون مضبوط بالمصراعات طراي كلها دون ان يضبط الحجه هو الدليل العلمي الذي تثبت وجود ويعقل الواقع بيد تابع للقول بدليل ايقن بعقله وقلبه فقد كان بالدجله ولا منطق وجبر اراء اهل العلم اقرها القاضي هذا حجه اهل البدع وجد اهل البدع قالي آيات واحدة الحديث واحد ولا يريد من الوصف والآذين أما تقوم بالآذين وهذا ما قد عثمي شبك ما شاء الله القرآن مقام عكس في الحديث مقام عكس تقوله الشيطان مكثير حصى أمر بعض الناس هل تصنعوا في اللقاء أمر هذا صاحب الشبر بنوا تغيير اسوبيه قال لي غير بالمسامح ها سوبيه؟ تمام واحد غير عدل بالصبر ايوه صار هذا سوبيه ظهرت في منطقه وكان يريد يشوبه مثل واحد قال له صاحب شوبه فيريدوا الشغل فالناجعه ندعى وجب اياه ما معنى هذا اجتماع ومجلس وتفيد ما معنى الشغل ضرب ضرب ضرب لانه بعد النصيحه الفايت واحد فحتى اجمع واحد ثم نفاذ واذا نوفي تتعاقب على فاهله عراق بباب موزه ان ارجع جاءت الأدلة بأنهم كثم كثم عندما كتب موسى الأشعال إلى أمر أن يرفع عنده الهجر أو كثم قرية الهجر أمرش الأبد الهجر فهذا الرجل جاءت في ستة خوائج ستة عثمان عندما خرج الخوائج من متر عندما خرج الخوائج من متر و جاءت إلى المدينة ف بس ولا هذا دبيز قالوا يا دبيز لقد جاء وقت لقاء فقط فقط ارغبو ضروري قاعده جبريه للمتابعه او لوقت ارواح لقد زمان في فوضى عفه ونظام بس قسك او قسك السبيه هذا قد الزلمه يلعب صالح الضغط نو هم باقي بكره على أزباب إلى عبد الله صلى الله عليه وسلم واستفاد من عقب لهذا قد نقيم فإذا لم ينفع الحجاج واجب الجياز يعني ينفع الجياز فإذا بعض الناس لا يقول أنه لم تقوم عليهم الحجاج وإنما آيات أحاديد تقرأ لكنه صاحب هواه هو, هو الذي رفض ان يعمل بها حتى بي هذا غدا غدا الخلف هل الساعه الثانيه يا باذن الله وافد تصلى الله عليه وعلى الهنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين